بوك تو تريدية كارتر أربعة وثلاثون أربعة وثلاثون نترين في القطار في القطار أعشك تريني بور برلين هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار الى برلين؟ Quando si tremi? متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ Corrin a Berlin. متى يصل القطار الى برلين؟ متى يصل القطار الى برلين؟ Mi fa, a munt caloi. اسمح لي هل يمكن ان امر اسمح لي هل يمكن ان امر <تصفيق> اعتقد ان هذا مكاني اعتقد ان هذا مكاني <تصفيق> اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني. كوست فاغوني مشتريتر؟ اين عربه النوم؟ اين عربه النوم؟ فاغوني مشتريتر اش ن فونت ترينيت. عربه النوم في اخر القطار. عربه النوم في اخر القطار. كوست فاغوني ريستورانت؟ ن فيليم. واين عربه الطعام في المقدمه واين عربه الطعام في المقدمه اا ممكن ان انام تحت ايمكنني ان انام تحت <تصفيق> ا ممكن أن, <أنام> <تصفيق> ان انام في الوسط اي يمكنني ان انام في الوسط ا مونتفلي لارت اي يمكنني ان انام فوق اي يمكنني ان انام فوق كور اريم ن كوفي متى نصل الى الحدود متى نصل الى الحدود ساسيت اودثيمي بون نيفلين كم يدوم السفر الى برلين كم يدوم السفر الى برلين ا اشتري ني مڤونيس هل القطار متاخر هل القطار متاخر ها كيني دوني جيو پرت ليزوار هل عندكم شيء للقراءه هل عندكم شيئا للقراءه ا ممكن مارش ندني شي لطر نغران و بيير كتو هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب ا ممكن مزيونين اون 7 من فضلك هل توقظني الساعه 7 صباحا من فضلك هل توقظني الساعه 7 صباحا